الدرس الثاني المأكولات والمشروبات واحد استمع للكلمات الآتية وأعدها جبن عسل بيض حليب سمك دجاج لحم حساء أرز سلطة معكرونة لبم ماء فطور غداء عشاء